ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما فيه أفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيأغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.